غرقا في قعر بحر بالخطايا في شروط العار قد أصبحت عبدا قد خلعت السمت قد بعت القضايا وصمة صرتم وأشتات الرذالا في بلاد سادها سوء الطوايا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 قَدْ أَضَعْتُمْ كُلَّ هَاتِيكَ السَّجَايَةً مرآ ديناً سوى الإسلام يوماً سوف يخزى ثم تخفيه الخفايا فارجعوا للدين إن الدين عز واطلبوا العزة بتجهيز السرايا مرآ ديناً سوى الإسلام يوما سوف يخزى ثم تخفيه الخفايا فارجعوا للدين إن الدين عز واطلبوا العزة بتجهيز السرايا رأى دينا سوى الإسلام يوما سوف يخزى ثم تخفيه الخفايا